رايحة, رايحه رايحه كل ساعة من حياتك رايحه ما يعوضها لك المال من ما المال الكثير <تصفيق> وإيش جاء اليوم مثل البارحة الزمن يمشي على سلك الحرير ليلة تخسر ولا لاء رابحة والهنا لا يخدعك عم راقص كل ساعة من حياتك رايحة ما يعوض هالك المال يا رايحة ما يعوّض هالك المال الكثير وانت يا شايل همومين فادحة خلي في صدرك سعه وافشر بخير صفحة الأيام ما هي واضحة حكمة الله ما توريك المصير حكمة الله ما توريك المصير او او مثل الطيور السابحه في سمها وين ما تبغى تطير من على لو كان أرتضى صبح سأرحل والفضاء من حولها واسع منير كل من حياتك ما يعوض ذلك المال كل ساعة من حياتك رائحة ما يعوض ذلك المال الكثير كان قلبي ما شك من جارحة كان دنيا الورد ريحتها عبر كان قلبي ما شك من جارحة كان دنيا الورد ريحتها عبر وكل ساعة من حياتك رايحة رايحة رايحة